نخل ذات الأكمام والحبذ ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مرج من النار، فبأي آل ربك تكذبان؟ رب المشرق ورب المغرب فبأي آل ربك تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان.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 وَالإِنسِ إِنِّي أَسْتَفَاعَتُمْ أَن تَفْضُوا إِنِّي أَسْتَفَاعَتُمْ أَن تَفْضُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَفْضُوا لَا تَفْضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبان يرسل عليهكما شواغم من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالله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 ربكما تكذبان ولمن خاف مقاب ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطبثن إن سن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان إحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان مدهان متان فبأي آن ربك ما تكذبان فيهما عينان نظَّختان فبأي آن ربك تكذبان